يَاكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا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 تفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأت ثي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم ما لهم كرمات اذ اشتدت به الجيع في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد